باب التاءات ورحمة الزخرف بالتا زبرة لعرافر منه منهدا كاف البقره نعمتها ثلاث نحل ابراهيم معا اخيرات عقود الثاني هم لقمان ثم فاطر كالطوري عمران لعنه بها والنوري وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا ولنفان وأخرى غافري قرات عين جنات في واقاعة فطرت باقية وبنات وكلمت أوسى على أعرافه وكل مختلف جمعا وفردا فيه بالتاء